ثرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة ثرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموكوذة والمتردية والسقيحة والنطيحة وما أتلت تبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب والنطيحة وما أكلت تبع إلا ما ذكيتم وما على النصب إلا ما وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ذلكم فسق الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ أَمْ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا يَومَاءك مَللتُلَكُدينكُم وَأَت مَتُ عَلَكُم نعَّت هلََّت مَلتُكدينك وَأَت نَتُ عَلَكُم لَهُ مِلَّةَ إِسْلَامِ دِينَا فَمَن يُفْرِ فِي نَخْتٍ الله مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَن يُفْرِ يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح قَائِدَاتٌ وَمَا عَنَّا نُسْنُ لِلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ فَقُولُوا مِمَّا امْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُولُوا مِمَّا امْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا قناتُ مَِم مِاتِ وَمُح الصناتُ مِنََّينَ أُوتُتِ تَذَمِ من قَدَلِكُم إذَا وَموش قناةُ مِ الم مِاتِ وَم قناة مِ الذيَ أُوتكِ كَبَ قَدلتِكُم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إذا